وهي في أمس الحاجة للصادقين والصادقات فإذا بكم تخذلون أمتكم في أحلك الظروف وأشد الزعات لماذا تشمتون من الأعداء مرات ومرات يأتينا ونسمع من يقول انتكس رفقي او انتكست صاحبتي وغرقوا في بحور الدنيا الغادرة بعدما كنا نرتقي معا سلالم الوصول الى الدار الاخرة لا ادري ما الذي اعجبه واعجبها ببحر خادع وموج غادر لازلت اذكر ذكرياتها ولازلت اذكر ذكرياتها لقد توعدنا اننا اذا افترقنا سنلتقي وتعاهدنا على ذلك مرات ومرات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 أم هل بلغت المنى والشمس ما وقفت والعمر متصل والضرب في مدد أم هزك البغي والايام دائرة والحق يعلو على الاعداد والعدد لا تحسبن الهوى ينجيك من كبد فإنما خلق الإنسان في كبد وجنة الفلد تنسي كل مسغبة أنعم بذلك النعيم الناظر الأبد هل بات يلهيك ما يلهيك من متع فاذكر بربك ما تلقاه بعد غد